الدرس الثامن عند الطبيب واحد شعر يوسف بألم في بطني فذهب إلى الطبيب ودفع أجر الفحص للممردة وجلس جاء دوره فدخل حجرة الفحص ماذا عندك؟ عندي ألم في بطني هل عندك صداع؟ لا هل عندك قي؟ لا هل عندك إسهال؟ نعم قليل دع مقياس الحرارة في فمك يوسف يضع مقياس الحرارة في فمه. اكشف صدرك من فضلك يوسف يكشف صدره الطبيب يفحص صدره وظهره بالسمع صدرك سليم والحمد لله ماذا عندي؟ عندك حمى خفيفة ووصفة العلاج شراب وأقراس وحقن شكراً ارجع بعد اسبوع